فَالْيَأْتِنَا بِآيَةٍ كَمَا أُرْسِلَ الْأَوْلَىٰ ما مَا آمَنَتْ قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاها فَهُمْ يُؤْمِنُونَ وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إلا رجالا نوحي نُوحِ إلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ كنتم كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ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 أفلا تعقلون وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين فلما حسوا بأسنا إذا هم منها يركضون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 Wallahima satum nafhatum minada birrabi ka laya kulun. Laya kulun naya wa ilana inna kunna vani min. Wana baul mawazin al kristalija u milkriya matifala turla وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين ولقد أتينا موسى وهارون الفرقان وضياء, وضياء وذكرا للمتقين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 وأنا على ذلك من الشاهدين وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون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 قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أفر لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تَعْقِلُونَ تعقلون قالوا حرقوه وانصروا إِن إن كنتم فاعلين قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَى إِبَرَاهِيمٍ وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين وجعلناهم أئمة يهدون بِأَمْرِنَا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين ولوطا آتيناه حكما وعلما ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث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 فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم ونصرناه من القوم الذين كذبوا باياتنا إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين وداود وسليمان إِذْ يحكمان في الحرث إِذْ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما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 كل من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه na daaf alul mat allah ila illa ant la ila illa ant subhanak inni kuntu min al وكذلك ننجي المؤمنين وزكريا اذ نادى ربه ربي لا تذرني فردا وربي لا تذرني فردا وانت خير الوارثين فَسَتَجَمَّلَ لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَى وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجًا إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ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 وتقطعوا أمرا بينهم كل إلينا راجعون فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه, فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون we gaan hierover praten. We gaan hierover praten. We gaan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 we gaan niet het niet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 وَإِنَّ أدري لعله فِتْنَةٌ لكم ومتاع إلى حين قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون